اللي كان عمدت فينا الخديث ناري مركز صاحب صبل عظيم علينا كلنا لولا هذا الخديث ما كنا في احنا لئنا متيحيين هو الذي ادخل الايمان الى بلادنا وهو الذي رأتنا الكهن الهولي جنابنا وهو الذي أثث الكلية اللاهوتية في الاستندرية وهو الذي تألم واستشهد من أجلنا ومن أجل حوثين كلمة الراس إلينا هو صاحب قبل علينا في كراجته وصاحب قبل علينا في كتابة انجيله الذي نستفيد منه سيستفيد العالم كله لذلك نحن نحتفل اليوم بعيد هذا الحديث العظيم الذي هو اب لنا جميعا بالروح ونحن جميعا من اولادك كلنا ابناء القبيل مرفق الرسول وفي يوم عودة لا نتكئ فقط بان نتحدث عنه وعن قبائله وعن قرازته وعن تعبه وجلاده فربما هذا الامر معروفا لكم جميعا وكلكم تتحدثون عنه وربما تدرسونه لاولادكم اكبر شيء نتذكر في يوم عيد الخبيث ماري مرقس هو ان نكمل رسالته وعمله ماذا كان ماري مرقس كان انسانا كارزا باسم المسيح خادما للكلمه يزول من مدينة الى مدينه ومن قريه الى قريه ومن قطر الى قطر ومن قاره الى قاره لكي يخدم اسم المسيح وينشر انجيله خدم في اوروبا وخدم في بيت عنيا وخدم في انفاسيا وخدم في جزيره قبرص وخدم في بعض بلاد اسيا الصغرى وخدم في لبنان وفي كيوتي وفي روما وفي بعض بلاد اوروبا وخدم في افريقيا في بلادنا وفي الخمس المدن الغربيه وكان لا يخدا ولا يستريح من اجل كلمه الله التي اثمن عليه خدم بنفسه وخدم مساعدا لبطرس الرسول ومساعدا لبولس ولعله اخذ نفس الروح مولة الرسول الذي كان يكوه من مدينة الى مدينة ومن قارة الى قارة ويتعب اكثر من الجميع بأكثر مرارا كثيرة بتعب في البر وفي البحر وبأكثر هنا وهناك يبشر بكلمة الله اينما حل حتى وهو في السجن يبشر بكلمة الله حتى وهو أثير للرب وواقف لكي يحاكم أمام الولاء كان يبشر بكلمة الله وهو واقف للمحاكمة كما فعل عندما كان امام في, في الوالي وتحدث عن البر والديون والتعطف حتى ارتعد الوالي هؤلاء الاشخاص الخبيثون. امثال مارب ارسط وامثال بولس كانوا يتعظون من اجل كلمه الله في جهاد لا ينتهي واستطاعوا ان يوصلوا الينا كلمه الله هم تعبوا ونحن دخلنا على تعظهم استلمنا الايمان جاهزا سليلا دون ان نتعطي ماركس عندما حضر الى مصر لم تكن مصر مسيحيه كانت العبادات الفرعونية المصرية القديمة منتشر فيها وكان فيها اليهودية ايضا وكان فيها العبادات اليونانية والعبادات الرومانية وبعض من التاثير الشرقي ايضا وكانت فيها الفلسفات القديمة وكانت تبدي صعبه ومتعبه في التفسير ولكنه عمل ولم ييئ ولم يتعب ولم يبحث عن امكانيات ولم يبحث عن تسجيلات ولم يبحث عن راحة في الخدمة أبدا ان كان رهب مسته للصعب من أجل الرب. لم تكن هناك كمينة قد عين فيها ولم يكن هناك مبنى تادع له ولم يكن له مقر ولم يكن له اي ما يضع راسه ولكن كان له الايمان الذي يستطيع ان يحرك الجبال وكانت له العزيمة القوية على ان يتكلم بكلمة الرب وينشرها وهكذا ذا الى بلاد غريبة هو غريب عليها وغريب على لغتها وعلى اهلها وعلى عاداتها وتقاليدها وغريب على دياناتها ومجاهدها وفلسفاتها الفكرية غريب في كل شيء ولكنه لم يابه بهذه الغرفه فانما فكر كيف يوصل كلمه الرب انه درس لنا نحن الذين امامنا كلمه الله سهله وامامنا الانابيب وامامنا المطابع التي حولت الانجيل في متناول كل يد ولم يكن كذلك أيام لمرفق ولا ايام بوله الرسول وعندنا الكنائس وعندنا القرى وعندنا طرق المواصلات السهله لكن ليس عندنا الرغبه التي كانت عند هؤلاء القديسين، ولا العزيمه ولا الاضطرار على تفسير كلمه الرب ولا الغيره المقدسه الناريه العنيفه التي تسعل الانسان وتقود في قوه للتفسير ولللقراط وإن كنا يا ابناء ماري مركز سلنعمل العمل خديث مركز الرسول لو استطاع كل واحد فينا أن نأتي بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو عسرة فقط لن نتيح فنجب عشرات من الآلاف ومئات من الآلاف ماري مركض كان يأتي بالوسنيين الى المسيحية وباليهود الى المسيحية ونحن على الاقل سلنأتي باخواتنا المسيحيين الى الحياة المقدسة مع الرب ومن هنا كان لا علىنا. لنا وكان عاجبا علينا ان نعمل عمل الرب في غيره مقدسة هناك اصخاص كل غيرتهم المقدسة ان ينسقط العاملين دون ان يعملوهم شيئا هناك اصخاص كل غيرتهم المقدسة ان يبقوا على الكنيسه ان وجدوا فيها ضعفا دون ان يعملوا شيئا هناك اشخاص كل غيرتهم المقدسه ان يتكلموا عن الاصلاح دون ان يعملوا شيئا اما الانسان الفار القديم الذي هو من اولاد نار مركز فيجب ان يعمل عملا من اجل ملكوت الله يجب ان يعمل عملا الله سوف لا يطلب منك في اليوم الاخير ان تقدم ملاحظات وأن تقدم تقارير عن الخدمه انما سيطلب منك ماذا ما فعلته انت في الخدمه اذا انت عملته الشيء اللي بيعملوه الناس صح ولا غلط ماリモقت راح بالاسغريده مجرد كلمه ابتدى يشتغل فيها نجا من الصف بلا امكانيات الى امكانيات لا عنده بيت ولا عنده قنيته ولا عنده مساعدين ليه ولا حد ابدا ولا عنده معارف ولا يعرف لغتهم اللي هي رغبتي على لغتهم القصية ولا لغتهم البي موسيقية رجل غلبان كلي يعرف شيء قران وشيء سكين وبدأ الشغل ثم جاءت ثم تبيت أنيانه ثم استعل اللحيد في كل بيت. واشتعل اللذيذ في كل شارع وفي كل مدينه فبنصره كلها يتحول الى المسيحيه بمجهود رجل واحد وضع الاساس انا بتعجب من غازه الطاقات الغريبه التي تعمل بلا سلل في كل ميدان في كل وقت على الرغم من الضيقات والتهوغات والأخبار والعوائف والسجون والعذابات ولكنهم يعملون عمل الرب عملي الله جند اثنى العصر رسيلا كسبينة الميزم آخرين وفي هؤلاء الاثنين والثمانين انتلعت الارض ايمانا كل واحد فيهم عباره عن شعلة من نار يولي الرسول بيقول من يفكر وانا لا الشخص من هؤلاء هم الأكراف الذين كل واحد فيهم قال اني لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراسي ولا اعطي لعيني نوما ولا لأجساني معاة ولا راحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب. من هنا كانت الختنة واجبا اساسيا في حياة كل انسان كل صدرة لا تطع في ثمرا تقطع وتلقى في النار اذا ربنا يسالنا يتألنا ايه الثمر اللي انت عملتوه؟ ايه الثمر اللي انت عملتوه؟ مره كنت ناشي في الدير وبعدين اعطت في بط على كدر الجزارين الكبيرة كده عالية ومليونة من البذار لكل عارف الكتابة العالية دي اللي فيها ملايين البذار جزاريتها كده زي الشفوف زي سن الجفوف بتاع تغيير كده هذا كده لا ولا نصف سنتين على الارابة السنتين لكن هذه المتجرة الصغيرة تتحمل في الارض يجع صاحة جبارة تحرك من هذه المتجرة جدر ينسد من تحت الارض ينسد عصرة متر طول وفروعة ان في رأس تخرج منه زي نبي جزء يمتد الكو وطروع تبقى عليه 15 لتر و20 متر ايه التقرى تقرى وتفترح تجار بالمئات وبالالاك جزء صغيرة بعيقة بعيلة لكن فيها حياة وفيها قوة وفيها طاقة. احنا عايزين نخدم رسمة. عايزين كل واحد يكون له خدمة واضحة ومنتجة، ومثمره ويفرح تمرها، وتفرح الكلية كلها. عايزينو مين يقدر يخدم القرى. ومين يقدر يخدموا الاحياء المحتاجة الى خدمة انتم آلاف من الناس قاعدين في هذا الاجتماع لا يطلع منك مئات من الخدامك واحد يقول انا عمدي فصل في ردرت الاحد فصلك دخل ليه حاجة اساسيه انا بقول لكم الكلام دا لان الصيف جاي ومحتاجين لمئات من الخدام نبعثهم في كل مكان يخدموا ربنا ويعملوا عمل الرب بكل قوه بلا عائق بلا نومه العوائق بالنسبه للخادم بتجيب له لذه اكثر في الخدمه وكل ما العوائق تزيد كل ما فرحوا يزيد بنتيجه خبرته لانه يعرف ان الخدمه قد نجحت على الرغم من الصعوبات نزف الانتصار على الصعوبات والانتصار على العوائق لكن ما بنقول ان احنا أولاد ماري ولا نعمل اعمال ما بنرقص يبقى الكلام ده ما ينفعش المسيح قال لهم ان كنتم اولاد ابراهيم تعملوا اعمال ابراهيم إن كنتم أولاد إبراهيم اعملوا أعمال إبراهيم إن كنتم أولاد ناري مرؤس كملوا رسالة ناري مرؤس وكملوا عمله وكملوا كراسته وتبشيره لكن ناعد ندور على اسس وندوخ ومثلئين وناعد ندور على خدام مندوخ ومثلئين ان القرى من والاحياء تعبانا والاحياء المحباجة ما تزال تعبانه ونفوذ بكهلة كل يوم واخن قاعدين ما نبقسنا في عيون ما نبقس اولادنا بمرعب وما تبقاش الجزرة التي فينا حية ربنا عن ايه كفر التكوين قال ان الله انبت صدرا ويزرع فيه، يعطي ثمرا كجنسه ويبذر بذرا كجنسه يعطي ثمرا كجنسه ويبذر بذرا كجنسه فانت ابن من اولاد الله تعطي ثمرا كجنسك وتجبر بذرا كجنسك فطلع اولاد الله اولاد الله النتيحه إن انت نور العالم وانتم ملح الارض يعني المفروض كل واحد ينور للعالم العالم ويكون خادما منتجا كملح للارض ستنلح الارض لديه فين من ابن الجل لا يستطيع ان يكتفي بالنسبه لنفسه فقط اللي يكتشف نفسه فقط يبقى نفسه المسيحية لانا المسيحية بتقول حب قريبه كنفسه المرهى الكاملية اول معرفة المسيح غرقت الغرة وخرجت سباستر البلد كلها ان الفتق باليتيس في حياتهم كانوا بيمسوا كده في السرير لانه تعالوا انظروا ذوقوا وانظروا مع عصيه الرب في طاقات غفاره موجوده في الخدمه كانت بتجيب الاف وعشرات الالاف وفي طاقات اخرى كانت بتجيب مدن وقرى وفي طاقات اخرى كما بتجيب اقصار محلها وااحنا ما هي طاقات الروح القدس الذي عمل في القديم هو نفس الروح القدس الذي يعمل الان وكل اوان والى ابد الابدين هو نفسه لا يتعدى تغيير ولا ظل دوران ربنا مستعد يعمل معه بكل قوة من أب اللي كان بيعمل فيها ايام الرسل، لكن اللي عمل في أحسن نقطة. الله سيطالبنا بهذا الجيل الذي نعيش فيه. الله سيطالبنا بهذا الجيل الذي نعيش فيه. هل قل لنا ما هو تأثيركم على هذا الجيل ما هو تأثيركم الروحي في كل مكان حللتم فيه ما هو انتابكم الروحي ما هو ثمركم الروحي ما هو بنائكم في ملكوت الله كم فخ عارف الرب عالفريقه كم سخط تاب على يديه كم سخط احب الرب دي كم سعدت من اجل الله وكم تقيت كم سهرت الليالي من اجل ربنا قد ايه عرقت من اجل ربنا ايه اللي انت عملت من اجل الله فالامل من اولادنا لمره ايه اولادنا لمره ازاي لما يقولوا يدهب بنوتنا لله ينبغي انه كما سلك ذاك تسلك ان تعيطا يقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل ان كنت انا كابن لله قادر ابقى كامل زي الله على اللعن كابن المري مرقص ممكن ان انا اكون خادم كمري مرقص ميه احنا بنفرح ان عندنا كرسي مري مرقص ونفرح بان عندنا رفاة مري مرقص ده. ونفرح بان عندنا كراجة مري مرقص كلها ونفرح لان احنا اولادنا لمرقص لكن خدمه ما لمرقص وعمله ورسالته ايه اللي عملنا فيها احنا داخلين على الصيف وعندنا واللي فيه قاضي من دلوقتي نبتدي عايز اعمل صندوق واحطه في سميكه من الخدمة كل واحد يقول لي ايه نوع الخدمه اللي هو عايزه او اقتراحاته للخدمه وعايزين هذا كيف يكون عمل منتج روحي قوي من عدل الله المسيح 12 الرسول رسول شفه عمل اشعيب طيب يمكن لاكل الاثنا عشر رجول المرات عملت ايه روعه الفكر ان الخدمه ان لم يعطيك ملاك من السماء فلم تنزل للخدمه وان لم تعتيك رؤيا ولا حلم ولا دعوه الهيه بصوت فتنزل للخدمه الخدمه هي حب في اعماق القلب حب لله وحب للناس حب للملكوت وحب للسماء حب للكنيسة وحب للنسوس المحتاجة الى معرفة الله الخدم حب وان لم يكن عندك حب فلا يكون عندك ايمان لان الله محب الحق اللي فيك نحو الملكوت ينبغي ان يترجم الى عمل وينبغي ان يتحول الى بذل وينبغي ان يتعب من اجل الله ربنا علي كل ما قويسة لملائك نيسة اساسة انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك انا عارف اعمالك ودعمك وتبرك اين تعبكم واين صبركم كل واحد اللي عايزه منكم انكم تطلعوا وقتكم في الاجتماع او بعد خروجكم ولو خمس دقائق كل واحد مع نفسه يسال نفسه انا وصلت كم واحد لربنا انا اصلت كم واحد لربنا ربنا شون اللي فات ولا حتى طول السنة اللي فات لما فروض تسأل نفسك هذا السؤال كل يوم شون لنقاضي من الخدمة لا قاضي هون لانت اذا لم توصل الناس لله بكلامك بعظاتك بخدمتك بكراستك توصلهم لله لمنظرك لخدمتك الصلحه لشكلك باسلوبك يحب ربنا بسببك يحب ربنا عشان يبقوا زيك عشان يبقوا بلبس الصوره بتاعتك بلبس الحب بتاعك بنفس الروح الطيبه بعثك كان واحد انت وصلت لربنا كان واحد انت وصلت لربنا لا تكن عاقرا في بيت الله لا تكن شجره غير مثمره لأن كل سجر لا تعطي ثمرا تقطع وتلقى النار لازم تكون عندك الغيرة على ملكوت الله اللي تقول دي كلها ربنا عيطلبنا ديها اللي تقول دي كلها ربنا عيطلبنا ديها يقولك الإيمان اللي كان عندك كان إيمان حي ولا إيمان ميت يقولك الايمان حي يقولك فين الثمره بتاعت الحياه ديه فين الثمره ده في ناس مش قادرين يؤدي لربنا اللي قاعدين معاهم في البيت يوم ونهار في ناس مش قادرين يؤدي اصحابهم وعرايتهم لربنا من العياد بالغرفه الجاي فان كان ليس نريد بلا كرامه الا في وطنه وربي حد ربنا من اي حد من أي حد في كثير من الاحياء سكانها لا يعرفون يمينهم من شمالهم ولا يعرفون عن اسم الله شيئا وفي قرى كثيره في هذا السكن يريد يكون عيدنا لمرض مجرد تذكرة لينا لعكما ستجد أن جديد مستعد أن يقبض الإيمان. كل ما تمشي في السريع ستجد نفسا مستعدا وشعبا ممحدا وقلبا مفتوحا فأكد لان قبل ما انت تمشي وقبل ما تخدم الروح القدس يفتح القلوب وبينقذ الطريق انتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم ربنا بيجرحوا لذلك سمى الحجام بالحجاب ايه في فكرني ربنا بيلملم احنا بيحصل وفي ناس بيغرسوا وناس بيدكوا لكن ربنا بيشتغل بيلملم في الخدمة سوف لا تعمل وحدك ابدا لان جولد بيتكلم عن نفسه هو وسيله وبيقول ايه بيقول نحن عاملان مع الله ما اعظم هذا الشرف انك تعمل مع ربنا يا اعظم هذا الشرف انك تعمل مع ربنا ما اعظم هذا الشرف إنك, انك تكون شريك للروح القدس في كد الناس وفي ضياث الناس في الستكه مع الروح القدس من لم انت انا عايز مساله الخدمه الخدمة دي تبقى بند ثابت في اعترافاتكم مش بس لما تيجي تعترف تتكلم عن الصلاة والصوم وعريت الكتاب والمعنى حتى ما فيه الصوم اليوم وشايف حاجات من نعدة ولا تتكلم عن الافكار ولا غيره في كل اعتراف ينبغي أن تعترف لنسألت الخدمه وماذا عملت من أجل الله وماذا لم تعمل وعلى وصلت ناس لربنا لما أتفلت وخلي أسادة بالآية دي ها أنا الذين اعطانيهم الرب اهل والأولاد الذين اعطانيهم الرب وربنا بيعطي كثير يريد بس احنا نشتغل يكتفي بهذه الكلمه واتفضل